يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأحبتي في الله أول جمعة في العام الهجري الجديد كل عام أنتم بخير أحبتي في الله عام هجري جديد جاء عام ومضى عام نعم جاء عام وانقضى عام تسرب من بين أيدينا عام طويت صفحة عام يا ترى عندما طويت صفحة العام فزنا أم خسرنا؟ شاهد لنا أم علينا إخوتي إذا شهد عليك العام الماضي أمام الله إذا شهد عليك أمام الله ماذا يقول عنك عام كامل مات فيه أقوام وولد فيه أقوام مرض فيه أقوام وشفي فيه أقوام تبدل حال أقوام عام كامل ماذا سيقول عنا إخوتي انتبهوا إن الأيام تتغير الأعمار تتغير الصحة تتغير الليل والنهار يتغيران يتعاقبان فيك قال البصري يا ابن آدم إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما إن العجيب اللافت للنظر بصدق إن العجيب اللافت للنظر بصدق أن كل ما حولنا يتغير وأحوالنا لا تتغير عجيب إن جئت بجريدة منذ عشرة سنوات أو خمس سنوات أو ثلاث سنوات ألا تجد نفس العناوين التي تقرأها الآن حصار في العراق غزو في أفغانستان احتلال في القدس وفي فلسطين الغلاء والفساد الأزمة الاقتصادية الواقع المر هذه العناوين هل تغيرت لماذا هذا هو السؤال أما لهذا الليل من آخر كل شيء يتغير لماذا الحال لا يتغير نعم متى يتغير الحال السؤال واضح والإجابة أوضح من الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه نعم حتى يغيروا يغيروا الخطأ الخطاب هنا لا لرجل أو لا لرجلين لا لواحد أو لاثنين لا لعالم أو فقيه أو لحاكم إنما لأمة أمة يغيروا الأمر لجماعة المسلمين ما بأنفسهم يغيروا ما بأنفسهم أمة تريد أن يتبدل حالها تريد أن تتمك يمكنها في الأرض هي أمة يجب أن تعرف طريقها وأن تستقيم عليه حتى يغيروا ما بأنفسهم افهم من الله سبحانه وتعالى إن عدوك, الأو... إن عدوك الأول ليس اليهود أو النصارى ليس المستعمرين أو الفاسدين ليس العلمانيين أو أدعيائهم أو أشياعهم إن عدوك الأول بحق ما بأنفسهم حتى يغيروا ما بأنفسهم نعم إن عدوك الأول ما في نفسك الدنيا التي تملأ نفسك الوظيفة التي تملأ نفسك العمل الذي يملأ نفسك المال الذي يملأ نفسك الخوف الذي يملأ نفسك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إن أردت أن تتغير الأحوال إنني أسألك بصدق هل تتغير أنت أنت أنت تتغير عمرك يتغير حالك يتغير الموت قادم والقبر قادم هل تستعد هل تتغير بحق للأحسن أم للأسوأ إن كنت تتغير تزيد أم تنقص تعلو أم تهبط إقبالك على الصلاة كما كان في أول التزامك كما هو خشوعك كما هو إحساسك بآيات القرآن بكاؤك عند خراءته ختماتك قيام ليلك أذكارك صيامك كما هو يزيد أو ينقص قل لي أنت إلى أين أقل لك الأمة إلى أين دواءك فيك وما تشعر وداءك منك وما تبصره، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انتوى العالم الأكبر اسمع معي بمن تهل اسمع معي بمنتهى التركيز إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمنا بليلة القدر بميعاد بوقت بيوم ليلة القدر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمنا بميعاد ليلة القدر فتلاحى رجلان تلاحى أي تشابك وتخاصم وتشاتم رجلين من الصحابة تلاحى تشاتم تخاصم خصومة بين رجلين خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمنا بميعاد ليلة القدر فتلاح رجلان فقال رسول الله خرجت لأعلمكم بليلة القدر فرفعت لتلاحيكما رفعت طبعا لم ترفع في الزمان وإنما رفعت إعلاما بتحديدها رفع إعلام تحديدها أما وجودها فقبل هيك مستقر جمهور أهل العلم على أنها في العشر الأواخر من رمضان وأغلب القول أنها في وتر العشر الأواخر من من رمضان وإن ذهب جماعة من أهل العلم إلى كونها ليلة السابع والعشرين أو التاسع والعشرين أو الثالث والعشرين من من رمضان والأمر على تفصيل إنما رفعت ليلة القدر لتلاحي رجلين من الصحابة فقط رجلين تخاصما فرفع فرفع خير تحديدها عن زمان فيه الصحابة بل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال الآن. كم بيننا من متلاح من عاص من ضال، من كذاب من آكل مال حرام كم بيننا وكم من لاعب بالدين كم بيننا من الله كم بيننا وكم تأخر الفرج بسببه وغاب النصر بسببه اخي رفعت رفعت ليله القدر لتلاحي رجلين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والسؤال الان الذي يجب ان يساله كل واحد لنفسه هل انا احد الرجلين بصدق هل أنا أحد الرجلين أنا خافي لسندين على الحيطة دول إناموا إذني أخف أمام أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه عقفوا أمام أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه عندما فتحت قبرص وكانت تحت إمرة الروم فتح المسلمون فكانت غليمة عظيمة وجيء بالسبي يمشي فبكى أبو الدرداء بكاء شديدا فقال جبير يا أبو الدرداء أتبكي في يوم كهذا أعز الله المسلمين فيه ونصرهم فقال أبو الدرداء كلمة تكتب بماء الذهب لو فهمها الناس قال أبو الدرداء بينها هي أمة ظاهرة ملكها واسع إذ عصت ربها فصارت إلى ما ترى. سبوا وذلوا وأخذت أرضهم ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه كلمة عجيبة نعم ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه هذه الحقيقة بصدق أنت ترى ما نحن فيه ولا يرفع عقوبة أم ابتلاء هذا هو السؤال سؤال واضح عقوبة أم ابتلاء الإجابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع معي إليه ولعلك سمعته من قبل اسمع إلى إجابة النبي على السؤال فيما رواه ابن ماجة والحاكم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خمس خصال أعوذ بالله منهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا بتلاهم الله بالأسقام والأوجاع التي لم تكن في آبائهم الذين أسلفوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالمؤنة والسنين وجور الحاكم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من دونهم أخذ بعض ما كان في أيديهم ولم تترك أئمتهم الحكم بكتاب الله وسنة رسوله إلا جعل الله بينهم بأسهم بينهم شديد هل هناك إجابة أوضح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا إن القضية بمنتهى الوضوح حقوبة لم تظهر الفاحشة إلا ابتلاهم الله بكذا لم ينقصوا مكيال والميزان إلا فعل فيهم الله كذا وزكاة أموالهم ونقضوا عهد الله وحاكمت أئمتهم بغير ما أنزل الله لا تملك إن سمعت هذا إلا أن تقول صادق رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إنما نعيشه اليوم إن أحوالاً رسخت نفسها على رؤوس المسلمين لا تتغير إنما هي عقوبة من الله لنا من السبب؟ نحن السبب نعم كلنا السبب ذلك بأن الله لم يكم غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم نعم لا بد أن نتغير لا بد أن نتغير تلك حقيقة لا بد أن نتغير قبل فوات الأوان تغيروا قبل أن تغيروا قال ربنا وإن تتولوا يستبد قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وإن تتولوا يستبد القوم غيركم أبدا بمنتهى البساطة يستبد القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم أحبتي في الله نعم إن أول جماعة في العام الجديد يجب أن تكون نقطة من أول الصفر يجب أن تكون ميلادا جديدا لك يجب أن تكون عهدا جديدا تعاهد به ربك سبحانه وتعالى أن تسأل نفسك في أول جمعة في العام سؤالين هل أريد هل أحتاج أن أتغير حقا هذا هو السؤال الأول السؤال الثاني كيف أتغير أخي إن أول خطوة تجاه التغيير الصحيح في نفسك وفي حياتك أن توقن أنك لا بد أن تتغير أنك تحتاج أن تتغير أن توقن أنك مقصر مذنب عاص كانت فاطمة رضي الله عنها إذا عثرت عثرت توت قدمها وهي تسير كانت فاطمة إذا عثرت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بذنبي وما يغفر الله أكثر ذيق المعيشة بذنبك قلة الرزق بذنبك تقبر صاحب العمل عليك بذنبك مخالفة عمالك لك بذنبك أولادك حياتك بذنبي أنا السبب إن أول خطوة في تغييرك الحقيقي أن توقن أنك لا بد أن تتغير لا تخدع نفسك قال ربنا بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاديرا. قال قتادة رحمه الله في تفسير هذه الآية بل الإنسان أشهد الشاه أشهد الشاهدين على نفسه. أنت الشاهد الأول على لب. بل الإنسان على نفسه بصيرة شاهد على نفسه جاء في الانجيل. يرى أحدكم القذاة في عين أخي ولا يرى الجذل في عين عينه جذل هذا الخشب الكبير ولا يرى الجذل في عينه إن أول خطوة في تغييرك الحقيقي أن توقن أنك لا بد أن تتغير ثم السؤال الثاني كيف أتغير نعم كيف كيف الطريق الحق أن تسأل نفسك سؤالي من أنا وماذا أريد نعم من أنا وماذا أريد من أنا؟ هل أنا مسلم حقيقي؟ مسلم صادق؟ أم مسلم بأمر و... مسلم أم مسلم مسلم بأمر واقع؟ هل أنا مسلم؟ الإسلام قضية حياتي هم الذي أحمله ليل نهار. دينك لحم جدمك بصدق قل لي الإسلام رقم واحد في حياتك قبل عملك قبل أهلك قبل نفسك أم أنك مسلم ولدت مسلما فصرت مسلما تصلي كما يصلي الناس تصوم كما يصوم الناس تزكي كما يزكي الناس بل وقد تلتحي كما يلتحي الناس وقد تلبس النقاب كما يلبس الناس قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا عجيب كيف نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام وثبوت الإسلام ألا يستلزم ثبوت الإيمان قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ما أسلمنا لله وإنما أسلمنا أي أسلمنا واستسلمنا للأمر الواقع صارت لرسول الله الغلبة في الجزيرة وصار هو القوة العظمى وقوة المسلمين فما كان لهم من حائل إلا أن ينضوا تحت راية هذه الدولة ما استسلموا لله وإنما استسلموا لقوة, الف... لقوة المسلمين قالت الأعراب وأمانا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا أسلموا بأجسادهم ولم يسلموا لله بقلوبهم إننا ونحن نسمع هذه الآية نحتاج أن نقف وقفض صدق ويسأل كل منا نفسه من أنا وماذا أريد لما نزل قول الله سبحانه وتعالى بعد غزوة أحد في سورة آل عمران منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة قال ابن مسعود والله ما شعرنا أن في, أصح... أن في جيش رسول الله من يريد الدنيا يعني الغنيمة في الحرب من يريد الدنيا إلا لما نزلت هذه الآية بقي أنت أن تعرف أنت ماذا تريد أيها المشغول بالزواج بالابناء، بالعمل بالمرتب بالسيارة بألف شيء طابور طويل إنني أسألك بصدق أين يقف الإسلام في طابور اهتماماتك فين أين يقف الإسلام في طابور أولوياتك؟ هل الإسلام قطبة جمعة ثم تمضي جلسة مع الشيخ أو مصافحة ثم تمضي كتاب تقرأه ثم تمضي أبداً إنما الإسلام الحق قضية حياة نعم. وقضية حياة تعيشها كل يوم تسأل نفسك ماذا وكيف وكم السئلة ثلاثة عندما تستيقظ تسأل نفسك وعندما تنام ماذا كيف كم ماذا تعلمت في دين الله كيف عبدت ربي كم اتدى على يدي كم دعوت إلى ربي كل يوم ماذا كيف وكم انظر إلى الصديق أبي بكر رضي الله عنه أرضاه يوم الهجرة انظر إليه هو هاجر مع النبي ماله في يد النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر أبقيت لهم الله ورسوله هو يهاجر مع النبي ويحمي النبي وماله في جيب النبي بل قل ماله في يد الله سبحانه وتعالى أبو بكر أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين تحمل الطعام والشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبيها يوم الهجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تخدل جدها عن مال أبيها وتدعي أن المال في البيت والمال كله قد أنفق طفلة في العاشرة من عمرها كيف تفكرها كذا عبد الله بن أبي بكر يتتبع أخبار قريش ثم ينبئ بها رسول الله وينبئ بها أبا بكر عامر بن فهيرة مولى أبي بكر يسير بإبل أبي بكر حتى يقطع الأثر أماما كفار قريش حتى يتيل بغنم أبي بكر حتى غنم أبي بكر كانت لها يد في الدعوة حتى لاقة أبي بكر هاجر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وأضف لذلك سبحان الله أتصور رحلتهما أما كان يقوم الليل أبو بكر أما كان أبو بكر يقوم الليل بالتأكيد كان يقوم الليل وكان يقرأ القرآن وكان يذكر الله سبحانه وتعالى كله مسخر لله هو ونفسه وماله وأولاده كل شيء في حياته مسخر لله سبحانه وتعالى منهج حياة كامل وفوق ذلك يبيع ويشتري ويربح ويكسب وينفق على عياله ويأكل من حلال ولا يمد يده لأحد ويعين الفقراء والمحتاجين عجيب هذا هو الذي نبحث عنه الشخصية المسلمة المتكاملة التي تحقق حقا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين محياي ومماتي محي حياتي كلها بل ومماتي لله رب العالمين إن أول خطوة في التغيير أن تعرف من أنت أنت مسلم وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثت أغلى ميراث ذلك الكتاب الذي نزل من السماء تلك السنة التي هي وحي من السماء ميراث لا يساوي لا يساويه المال ورست أغلى ميراث أنا نفسك أنا سئت من أنت هل مسخك الغرب شغلك الفاسقون بالطعام الذي يأكله الدواب ويأكله الدواب وتخرج شغلوك به في المتفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله لا لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا شحر دب دخلتموه قيل يا رسول الله من, من القوم قال اليهود والنصارى نعم اليهود والنصارى أحبتي السؤال الثاني الذي يجب أن يسأله المسلم وهو على حافة العام ماذا أريد هل أريد الجنة حقا إن قلت أريد الجنة حقا فأين هم الإسلام الذي أحمله كل يوم أسأل نفسي ماذا وكيف ومن ماذا تعلمت في دين الله وكيف عبدت الله ومن دعوت إلى الله سبحانه وتعالى انظروا إلى الصحابة انظروا إلى ما رواه ابن عساكر إلى أين وصلوا إلى المدى في إرادة الجنة وفي وهب الحياة والنفس ابن عساكر فيما رواه من حديث ابن عمر قال عرضت على رسول الله يوم بدر وكنت غلاما صغيرا كان في الحادية عشر من عمره وكنت غلاما صغيرا فلم يجزني للقتال فعدت إلى بيتي فبدت بشر ليلة ما حزنت في ليلة كهذه وكان عمر بن الخطاب إلى جواري يبكي أبي أبوه عمر بن الخطاب يبكي لأن ابنه لم يجز للغزو لم يجز للقتال سبحان الله إيه التفكير ده بطفل في العاشرة ما الذي أعلمه بخضية الجهاد وخضية النصرة وأبوه يبكي لأنه لم يجز للجهاد هذه التربية عائلة متكاملة كلها في سبيل الله وانظر أيضا إلى ما رواه الطبراني إلى ما رواه الحاكم من حديث أنس الطبراني والحاكم البيهقي والحاكم البيهقي والحاكم من حديث أنس بن مالك قال قرأ أبو طلحة أبو طلحة الأنصار اللي هو زوج أم أنس ابن مالك قرأ أبو طلحة الأنصاري قول ربنا انفروا خفافا وثقالا فقال ما أظن أن ربي يدعونا للجهاد شبابا وشيوخا وكان قد جاوزت الثمانين فقال ثمانين ثمانين إحنا عندنا نموذج عشر سنوات ثمانين سنة قال جهزوني للقتال فقال أبناؤه يا أبتا غزوت مع رسول الله ومع أبي بكر وعمر نكفيك الغزو فقال لا جهزوني ثكلتكم أمهاتكم فجهزوا فركب السفينة وغزا في البحر فمات فيها فما استطاعوا أن يدفنوه إلا بعد سبعة أيام في جزيرة من الجزر ولم يتغير منه شيء قال أنس وكنا نشم منه ريح المسك أحبتي في الله هذه هي القضية غلام يحمل القضية وشيخ يعيش للقضية ويموت للقضية إذا استمعنا ونظرنا إلى هؤلاء يسأل كل واحد منا نفسه هل أنا يجب أن أتغير أم أنا هكذا؟ طيب جيد أنا مستقيم أنا ملتزم أنا طائع أنا أحسن من غير هعمل إيه هل أنت من هؤلاء بصدق أحبتي إن تغير الصحابة إن تغير الصحابة كان عمل ليس كلام إنني كما أقول دائما نعم يجب على المسلمين أن يعرفوا دينهم إنما الأوجب عليهم أن يطبقوا دينهم أن يعملوا لدينهم وأن يعملوا بدينهم كل يوم يسأل كل واحد منا نفسه ماذا تعلمت في دين الله كيف عبدت الله من دعوت لدين الله إن الإسلام ليس مجرد شعير وليس مجرد زي وليس مجرد كلام وليس مجرد شكل وسمت نعم كل ذلك من الإسلام من الإسلام إنما الإسلام الحق لا جزئية, لا جزئية من جزئياته إنما دين متكامل منهج حياة هكذا هو الإسلام والتغيير ليس حركة عشوائية ولا فعالية إنما التغيير حركة منهجية أن يعرف الإسلام ما هي الشريعة من هو وماذا يريد ولماذا خلق كيف يتغير بالاتباع الحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما يتبع الرسول بقدر ما يتغير انظر إلى أبي بكر الصديق إلى أبي طلحة الأنصاري إلى عبد الله بن عمر انظر إليهم إلى واقعهم وانظر إلى واقعك وسل نفسك هل لا بد أن تتغير أم لا أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم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 وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم ما بعد فأحبتي في الله إن الله مطلع علينا وإن الله ناظر إلينا وكما قلت في بداية كلامي مضى العام مات فيه أقوام وولد فيه أقوام وصح فيه أقوام وسقم فيه, وسقم فيه وأسقم فيه أقوام وتبدل حال أقوام يا ترى وسؤال بصدق في نهاية العام هذا العام 1432 1432 من سيكون منا على وجه الأرض ومن سيكون داخلها من سيسقم من سيشفى من يتبدل حاله من يمهل ومن يؤخذ أحبتي تغيروا قبل أن تغيروا تغيروا قبل أن تغيروا قال ربنا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم بمنتهى البساطة ثم لا يكونوا أمثالكم اعزم وابتأ وسل نفسك بصدق وأجب من أنت وماذا تريد واستقم قال ربنا لرسوله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك كيف تتغير باتباعك الحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللحديث تفصيل بعد الصلاة اللهم اغفر ذنوبنا اللهم استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اغسلنا من ذنوبنا بالماء والثلج والبرد آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن اليقين ما يبلغنا جنتك يا رب العالمين ومن اليقين ما يبلغنا جنتك يا رب العالمين اللهم إن نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة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 اللهم لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجك الكريم آمين آمين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله بعد الصلاة, بعد الصلاة لنا حديث في نفس الموضوع لمن أراد أن يستمع بارك الله فيكم استمعتم إلى هذه المادة على الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ علي نصر